في الدنيا والآخرة، عن اليتامى قل إصلاح لهم. وأنكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء Olamazken hep müşrik etti, ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا erk ki wa nu أو يُبَيِّنُ آيَاتِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَأَسْأَلُكَ قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهروا أَوْ نَفَتُونَ مِن حَيْثُ أَمَرُكُم مَّا إِنَّ اللَّهَ مو لأنفسكم، واتقوا الله وعلم أنكم ملاقو وبشر وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله